111. وجعلنا سراجا وهاجا 112. وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا 113. لنخرج به حبا ونباتا 114. وجنات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 ما كانت مرصادا للطاغين ما آفا لا بفينا فيذا احقابا ذا يذوقون فيذا بردا ولا شرفا إلا حميما وغساقا